الإفلام من ذلك الكتاب لعيب فيه هد للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما وزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون